ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون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 حَتَّى إِذَا جَاءَ نُودِيَ قَال يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ قَرِينٌ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِنَّمَا نُذَهِّبُ النَّبَأَ بِكَ فَإِنَّ مِنَّا مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَلًا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 أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين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 إنِنْهَُ إِللاا عَبِدٌ أَن عَمن عَلَيْهِ وَجَعلنهُ مَثَل لِبَنين إِسرائِي وَلَ نَ شاءُلَ جَعلنا مِنْ قَُّ لائِكَةَ فِي الأْض يَخْلُفُون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 فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظَلَمُوا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة تأتيهم بغتة وهم لا يشعون الأخلاء يومئذ بعض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 لَكُمْ فِيهَا فَاكهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ مَخَالِدُونَ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهَا مُبْلِسُونَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مُؤَخَّرُونَ لَقَدْ رَأَيْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّ مُبْرِمِ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 وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّا يُفْكُونَ وَقِيلَ هَيَا رَبِّ إِنَّهَا أُولَٰئِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ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 وإني عذت بربي وَرَبِّكُمْ أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسرب عبادي ليلا إنكم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 هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثين كالمهل يغلي في البطون كغلي الحمين خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمين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 ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الأمر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 دَق هذا مَصائ الناساسِهُ دَ وَرحمة لقَوم يوقون أَم حَسِبَ الذيينَ جح السَّاءاتِأَ جعلهُ كََّينَ آمَنوا عملِل الصَّالحاتِ سَو أَم محهُم وَمماتُهُ س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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا اقتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه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 وَإِذَا خِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نُظِرُ إِنَّ إِلَّا وَاللَّهُ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَسْنَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرٍ